وَجَحَدُوا بِذَا وَاسْكَيْطَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانْتِ وأما <تصفيق> القناة Wah-wah! Well, راحوش يا آل Oh! Пата Ты Bo وقال ربي أودعني أن أشكر نمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن وأن أعمل صالحا توضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين لا <laughs> أعن فكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من